مفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك ام سكر قد قال لثغرك صانعه الا اعطيناك الكوثر لَمْسُك قَدْ قَال لِثَغْرِكَ صَانَ يَا رَبُّ إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ هَلْ فَعَلْتَ بِالْجُثَامَرِ كَمَجْوَرٍ وَرَحِيمٌ طِرْضَا بِكَ أَمْسُك قَدْ قَال لِثَغْرِكَ والخال بخدك امسكن نقضت به العرد الاحمر امذاك الخال بذاك الخد فتيت الندى على بدر يا من تبدو لي وفاته في صبح محلى يا يا من تبدو لي وفرته في صبح يحيى كل الزمان لك سارق كلام جوهر ورحيم طيظ بك انسوا تقال صانعُهُ إنْ عَطَى يَدَكَ الْكَوْثَرَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لم أَرِقًا لَوْ لَمْ يَمُرَّ بِنُعَاشِ اتسنت عليك بما ولدت كان ندره من حسن المنظر قد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اضر فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اضر صانع عبود انى اعطيتك الكوثر فمفلكه ثرك ام جوهر ورحيق رضابك ام سكر اقال لتدرك صانع عبود وأنط صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر وكفي من عب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر وانط صحيفت اعمالي ووكلت يار هو كهفي منوى بالدنيا وشافي فيا من في المحشرات تمت لي بولايتي يا من جمت عن انت شكار ليصيب بغل افضل اوفى و اخصص بالسهم الوفا بالحفظ من نار الكبرى والامن من الفزع لك با سر لك جوهرك لم جوهر و رحيق رضابك لم لثغرك صان سَبعَ رِكابٍ جَوْهَرٌ وَرَحِيمٌ رِضَاكَ أَمْسُكَ قَدْ قَادَ لِتَغْرِكَ صَانِعُ عُبُدٍ إِنَّهَا ما هو الشاق ان اشرب من حوض الكوثر ان يطردني عن مائده وضعت لي قعدي والهدر يمنعني هو الساقي أن اشرب من حوض الكوثر ام يطردني عن مائده وضعت للقعدي والموتى من طول فيك مدى حقوب عن ادنى واجبها القصر فتقبل يا كعبته آمالي منهجي مديحي ما استيسر من طوى فيك مدى عن ادنى واجبها قصا فتقبل يا كعبته اعمالي من هدي مديحي ما استيسر من هدي مديحي ما استيسر صان يا رب ان اعطيناك الكوثر فما الذي سوف وكان جوخر رضابك انسوك قد قال لتغرك صان للشاعر المرحوم السيد رضا الهندي اداء المنشد صاحب الكربلائي التوزيع والهندسة الصوتية علاء الحسناوي